ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات اعمالنا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده له وأشهد نارده ورسوله أيها الله تقاته لا إلا لا يا الذين آمنوا ابتقوا محمد شيك أن أن حق、تقاته.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 و ك م ا جمعنا ا في هذه ل غ ر ف ة أن ي ج م ع ن ا الجنة بكلفة مع حبيبنا وقرات اعيننا محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وصلنا بفضل الله تعالى ودائما مع المنصوبات وصلنا إلى باب الله باب باب لا هذا هو ا ل ت ا م ن من ا ل أ س م ا ء ا ل م ن ص و ب ة و اسم لا مثل لا تلميذ في القسم لا تلميذ في القسم فتلميذا س م ل اسم、لا. إذن هذا من هو التامل ا أ ا ا ء لا م تكلم ن ص و وقد ب ة ل ل الله م رحمه ؤ ف على لا التي تنصب الاسم وترفع الخبره وبين أ ن ه ا لا تنصب الاسم ولا ترفع وترفع ل ا الخبره الا ب ث ل ا ث ة شروط ان يكون اسمها وخبرها نكيتين أن, أن تكون متصلة لا ب س متصله ه ا أن ك و ن لا م ت باسمها ان لا تتكرر لا مع الاتصال بالاسم ثم بين كيف يكون اسم لا اذا فقد شرط من الشرطين الاخيرين فقال رحمه الله اعلم أن لا تنصب النكرات أن تنصب تنوين بغير إ ذ ا باشرت ا ل ن ك ر ة ولم تتكرر لا ولم تتكرر لا نعم يقول لا حرف ينصب الاسم بغير تنوين ويرفع الخبر ونسأل يجيب نحو لا رجل في الدار لا رجل في الدار فرجل اسم لا وهو بغير تنوين فلم يقل لا رجلا في الدار لماذا لان أ ن س م منصوبا لا بلا يكون ي و ن ت اسم لا يكون منصوبا بلا تنوين ومثل هذا أ ن نقول لا عصفور ة في ا ل ش ج ر ة عصفورة لا ف يعني الشجرة ي الشجره خ ا ل ي ة من العصافير من جميع العصافير لا كتاب في ا ل خ ز ا ن ة يعني ا ل خ ز ا ن ة خ ا ل ي ة من كل الكتب في هذه ا ل أ م ث ل ة يتبين تنصب لنا أن كان ن لا تنصب الإسم إذا ك ه なければなければなければなければないればなければなければなければなければなければなければなければなければなければなければなければなければなければなければなければなければなければなければなければなければなければなければなければなけれななななななななななななななななななななななな لا م س ت <تصفيق> ط ي ب إ ذ ا عرفنا أ ن لا تنصب الاسم الا ب ث ل ا ث ة شروط أ ن يكون اسمها ن ك ر ة وفي هذا الشخص يقول المؤلف رحمه الله تنصب النكيات. وفي هذا ا ل ش خ يقول إ ذ ا باشرت النكره ألا تتكرر、لا. وفي ذ الا ا تتكرر لا ولم تتكرر لا نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني كل جنس لا تقوم مثلا لا شجره ة لا ش ج ر في ا ل س ا ح الساحة خبر مقدر ضمير لا ش ج ر ة م غ ر و س ة في ا ل س ا ح ة نعم طيب إ ذ ا لا حرف ي ن س ب الاسم ويرفع الخبر لكن لا بد من هذه ذكرنا الشروط الثلاثة التي مثلا لا كسول محبوب、م? لا ف ت ا ة ج ا ه ل ة لا أ س ت ا ذ خائن إ ذ ن هذه ا ل أ م ث ل ة تضمنت الشروط ا ل ث ل ا ث ة كلها عرفنا ع ن الشرط الثاني هو ان تكون, أن تكون لا متصله ب ا س باسمها لكن إ ذ ا لم تكن م ت ص ل ة باسمها هل تبقى ن ا ص ب ة إ ذ ا لم تكن م ت ص ل ة بالاسم هل تبقى ن ا ص ب ة يجيبنا المؤلف رحمه الله ف إ ن لم تباشرها وجب الرفع ووجب ت ك ر ا ر ل ه ان لم تباشرها يعني ت ل ت س ق بها ان لم تباشر النكيه يجب رفع الاسم ويجب أ ن تتكرر لا يعني اذا لم تتصل لا بالاسم يجب رفع الاسم ويجب أ ن تتكرر لا واسمها شيء يجب رفع لاسم لا يبقى اسمها و إ ن م ا ينبغي ان ينفع لا في الدار رجل ويجب تكرارها كما ر أ ي ن ا في المثال وعلى هذا نقول لا في ا ل ش ج ر ة عصفور ولا ثعبان لا في الباب س ي ا ر ة ولا د ر ا ج ة وعرفنا ان الشرط الثالث هو الا تتكرر لا مع اتصالها بالاسم مثل رجل في الدار على هذا السؤال هذا ف إ ذ ا تكررت لا جاز إ ع م ا ل ه ا و إ ل غ ا ؤ ه ا فان شئت قلت لا رجل في الدار ولا مرأة يعني إ ذ امراه تكررت واتصلت لا ب س ه ا الاسم يجوز ويجوز نصب ف ع ه ل رجل في الدار ولا في الدار ولا مرأة يعني هنا عملت لا النصب في الاسم وتقول لا رجل في الدار ولا مرأة ل ا رجل في الدار في م ر ا ة فهنا لا لم تعمل شيئا ل أ ن رجل مبتدا وفي الدار خبره وعلى قوله سورة إبراهيم لا بيع فيه ولا لا بيع فيه ولا تعالى بيع بيع لا خلال لا خلال الباقين هذا إبراهيم فيه فيه شاء قرآن في في نعم وكذلك قوله تعالى لا بيع فيه ولا خ ل ة ولا شفاعه لا بيع ي ف ولا ولا خلة ولا ش في ا ع ف ق ر ا ء ة ب ا ق ي ن بهذا ي ت ب ي ن أ ن أن, أن لاسم لا باعتبار وجوب النصب وامتناعه و ش و ا ز ه ثلاث صور تتصل لا بالاسم ولا تتكرر ي ج ب النصب هذه الصوره ا ل أ و ل ى مثل لا رجل في الداعي تاليا تتصل وتتكرر فيجوز النصب والرفع مثل لا رجل في الداعي ولا م ر ا ع ا لا تتصل به فيجب الرفع ويجب تكرارها مثل لا في الدار رجل ولا م ر أ ة لا في الدار رجل ولا م ر ا ه هذه وجود ث ل ا ث ة التي تتعلق ب لا ا ل ن ا ف ي ة للجنس لا ا ل ن ا ف ي ة للجنس <تصفيق> نعم لا رجل في الدار ما يعرب ولا لا. لا رجل الداعي لا نافيه للجنس نعم تعمل عمل ماذا تعمل عمل إ ان نعم تعمل عمل إن... تنصب ع الاسم وترفع الخبر نعم ترسب اسم او ترفع ارخبى لا رجل لا. رجل لا. رجل اسمو اسمو لا اسمو لا نعم مبني على الفتح نعم اسمو لا, اسمه لا. مبني على الفتح في محل نصب في محل نصب نعم اسمها مبني على الفتح في محل نصب جي د لا رجل في الداي في الداي ها في الداعي حرف حرف نعم الداعي الضائع اسم مشروع بالفاء و ع ل ا م ة جره الكسره الظاهره في آ خ ر ه و ا ل ج ر المجرور متعلق بماذا ب م ح د و ف خبائي ي ل لا. لا تمام مثل محبوب محبوب لا لا آخر كسور كسور أه؟ لا كسوله محبوب نعم لا كسوله محبوب لا ق كنا في رجل استعملوا عمله عمل. ان تنصبوا تنصب... تنصب الاسم و ط ر ف ع و ا الخبر كسوله كسوله كسوله <تصفيق> اسم لا ن ع مبني م معها على الفتح أ و مبني نعم اسم ه لا مبني على الفتح في محل نصب محبوب لا كسول محبوب محبوب نعم محبوب خبر نعم خبا ر ل خبر لا مرفوع بها نعم و ع ل ا م ة رفعه الجيد ا ل ض م ة ا ل ظ ا ه ر ة في اخره وقس على هذا ا ل إ ع ر ا ب لا ف ت ا ة ج ا ه ل ة لا أ س ت ا ذ خائن لا م ر أ ة مغلوبه ة إلى غير ذلك غير ذ ا فيما ي ت ع ل ق ب باب المنصوبات لا النافية للجنس. يأتي التاسع للجنس من يأتي وهو المنادى. المنادى لكن ما هو المنادى المنادى هو المطلوب اقبال ابيياء او احدى اخواتها وفي انواع المنادى وحكمه يقول المؤلف رحمه الله المنادى خمسه انواع المفرد العلم والنكره المقصوره والنكره غير المقصوره والمشبه ض ا ا ف و ل م بالمضاف أو الشريف اذن ل بالمضاف ش ب إ هذه خ م س ة أ ن و ا ع من المنادى أ و ل ه ا المفرد العلم وهو الواحد و ا ل و ا ح د ة والمتنه والجمع فهذا كله يسمى مفردا هنا ثانيا النكره المقصود ن ك التي يصدقون بالنداء مثل يا رجل، يا امرأة يا تلميد، يا مثل رجل تلميد تلميدة أ ن ك غير مقصوده وهي التي لا نقصد ب ن د ا ء ه ا واحدا معينا ك أ ن نقول مثلا يا ولد يا ف ت ا ة أ و نقول مثلا يا رجلاً يا, رجلاً يا رجلا يا طفلا إذن لا نقصد بهذا النداء شخصا معينا يعني لو قلت يا رجل ها, يفهم من كلامك نعم يا ا غ ف لو ا انتبه ل قلت مثلا يا رجل لانه انظر الى اللغه العربيه ة مثلا من م لو قلت للعربي يا رجل يا ندائك بأنك تقصد شخصا تقصد عرف ع بأنك ي ن ولكن إ ذ ا قلت يا رجلا يا ً رجلاً يا ف أ ن ت لا تقصد شخصا ً معينا ً شخصاً معيناً شخصاً رجلاً شخصاً مضافاً لا لو الإجابة وقلت رجل فالكل سيلتفت لأنك تقصد شخصًا بعينه لكن إذا قلت يا رجلًا هكذا لا يلتفتون إليك لأنك لا تقصد شخصًا بعينه. المضاف هو الذي يقول مضافًا إلى كان هناك جماعة يا إذا يا هكذا تقصد تقصد تقصد من يعني بعينه بعينه غيره هو يا عبد الله يا أ م ي ر المؤمنين يا عبد العزيز أ م ا الشبه بالمضافه والذي يكون ب ع د شيء يكمل معناه مثلا يا حاملا للقران استقم, يا حاملاً للقرآن استقم. حكم والنكرة المنادع فأما المفرد العلم المقصودة الضم من فيبنيان على تنوين غير、تلوين. المفرد علم مثلاً يا ف ا ط م ة يا أ ح م د هذا مفرد علم يبنى على الضم أ ن ك المقصود كذلك تبنى على الضم يا رجل يا م ر أ ه يا تلميذ يا عالم أه؟ ثم ضرب لنا مثلا فقال نحو يا زيد ويا رجل و ا ل ث ل ا ث ة ا ل ب ا ق ي ة م ن ص و ب ة لا غير أما ما تبقى يعني ا ل ن ك ي ة غير ا ل م ق ص و د ة والمضاف والشريف المضاف كيف هي م ن ص و ب ة لا غير إ ذ ن المفرد يبنى على الضم فنقول يا زيد أ ق ب ل ويا خالد أ ص ب ر ويا ف ا ط م ة تعلمي ويا زينب صلي وكذلك المقصودة على الدم فنقول النكية على الضم رجل الأمانة يا استقن يا تبنى فقه أد يا ف ت ا ة احتجبي يا ط ا ل ب ة اجتهدي إذن المفرد اذا ل العالم والنكرة م المقصودة ف ر د إ ناديناهما فاننا إ ن ن ب ي ه م على الضم ف إ نبنيهما ن ن ا على ف ا ع الضم من غير تنوين أ م ا ا ل ث ل ا ث ة الباقيه فتكون منصوبه ة و النكرة والمضاف مقصودة والشبيل هذه الثلاثه تكون م ن ص و ب ة تقول مثلا يا رجلا, يا رجلاً انت به ه اذن رجلا هنا ه انت لا تقصد شخص بعينه نعم طيب وتقول يا عبد الله نضاف النضاف منصوبة يا الله يا الرحمن يا طالب العلمي يقول عبد عبد كذلك ي ا قائع ل ق ر آ ن وكذلك المشبه بالمضاف يجب ان يكون منصوبا فنقول يا حسنا خطه يا كاتما سره اسعد يا كاتما سره جيد المنادى قلنا أنواع المنادى كم طيب كم أ ن و ا ع المناده كم انواع المناده نعم خ م س ة أ ح س ن ت م خمسه ما هي ما هي انواع المناده ما هي آه؟ نعم آه. تمام نعم أ ن و ا ع المناده أ و ل ه ا المفرد العلم و ا ل ن ك ر ة ا ل م ق ص و ر ة جيد ا ل ن ك ر ة ا ل م ق ص و ر ة والغير ا ل م ق ص و د ة والمضاف نعم والشبيه بالمضاف بالمضاف نعم الجواب والشبيه بالمضاعف جيد、طيب. من التي تبنى على الضم من التي تبنى على الضم والباقي والباقي والباقي م ن ص و ب ة نعم والباقي م ن ص و ب ة جيد <تصفيق> نعم نعم、أعلى. يا زيد أ ق ب ل يا حرف ماذا يا زيد أ ق ب ل يا حرف ماذا نعم حرف نداء ل ف ن د ز ل م ن يا زيد أ ق ب ل حرف نداء لي نعم حرف نداء لي البعيد نعم حرف نداء للبعيد أ و كالبعيد يا زيد زيد ما اعرابها زيد يا زيد مناده نعم سنتم ن ا د م ب ن ي على ل ا ض م في مناد ح ل ص ب م ن مبني على الضم في محل نصب نعم يا زيد أ ق ب ل أ ق ب ل ممي أ ق ب ل ن فيها ا ل أ م ر فيها الامين مبني على السكون أه؟ والفاعل ضمير م س ت ت ي يجوبا تقديره أ ن ت وقس على هذا الاعراب يا خالد إ س م ه よいしょ。<音><音> <Okay>. <téléphone> فاحسنتم منادى منصوب لانه مضاف <تصفيق> جيد يا عبد الله وعلامه نصبه ا ل ف ت ح ة الضاره الاخيره وهو مضاف الله اسم جلاله مضاف إ ل ي ه تمام نعم وقس على هذا ا ل إ ع ر ا ب يا عبد الرحمن يا طالب العلم يا قارئ ا ل ق ر آ ن حسنتم ننتقل بعد ذلك إلى المع... الى ع ا أسماء المنصوبة ش من ل إ العاشر من ا ل أ س م ا ء ا ل م ن ص و ب ة وهو باب المفعول من أ ج ل ه أ و ل أ ج ل ه يجيب المؤلف على سؤالنا ما هو المفعول من أجله؟ فيقول رحمه الله وهو الاسم المنصوب الذي بيانا أو عفواً أجله فيقول من رحمه وهو بيانا يذكر يذكر لسبب وقوع الفعل هذا من فعل أ ج ل ه ن س أ ل ه اعطينا ا م ث ل ة فيقول رحمه الله نحو قولك نحو قولك قام و ل ك ق زيد إ ج ل ا ل ا لعمين وقصدتك ابتغاء معروفك ف إ ج ل ا ل ا مفعول لاجله لانه اسم منصوب قام زيدون احتراما أو اجلالا ل ع م نعم اذا ما سبب قيام زيدين هو اجلال عمى وتعظيمه وكذلك قصدتك ابتغاء معروفك فابتغاء مفعول من اجله او تقول زلتك زلتك علمك علمك محبة محبة ولا تقتلوا أ و ل ا د ك م خشيه املاق خشية、إمراقين. يعني خشيه هنا مفعول من أ ج ل ه مم ف ع والذين ل أجله من و صبروا ب ابتغاء وجه ربهم فابتغاءهن ا كذلك مفعول لأجله. مفعول لأجله لأجله 違うーう違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違ア違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う 言葉は言葉 ا 言 م は言葉は言 ن ف 言葉は言葉は ا ل は言葉は言葉は言葉は ا 葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉 ا 言葉は言葉は言葉は言葉は م 葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉 و 言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉 يجيبنا الشيخ رحمه الله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل م نوضح فعل الفعل معه ن أ ك ث ر فنقول هو الاسم المنصوب الذي يكون بعد واو بمعنى معه أ ي سافرت مع الفجر سرت والنهر. سرت والنهر اي سرت مع النهر نعم سرت والظل أي سرت مع الضل وهكذا فكل اسم كان بعد واو بمعنى معه فهو مفعول معه、ما. مشيت والجبل أي مشيت مشيت مع الجبل والجبل ولهذا هذا و قال مثل فيهما م ت ن قال ف ي نحو قولك جاء ا ل أ م ي ر والجيش واستوى الماء والخشبه ة الجيش مفعول م ع لأنه وقع بعد بمعنى معه. الخشبة كذلك مفعول معه. لأنه بمعنى وقع واره وقع بعد بمعنى معه واره جاء الأمير إذن والجيش أ ي جاء ا ل أ م ي ر مع الجيش استوى الماء و ا ل خ ش ب ة أ ي استوى الماء مع ا ل خ ش ب ة لكن إ ذ ا قلنا جاء ا ل أ م ي ر والجيش يعني هذه ا ل و ر ه ن صارت ماذا صارت ماذا ع ا ط ف ة أ ح س ن ت م صارت ح ر ف ا صارت ت ح ر ف ا ا ت في ل نعم مرفوعه على العطف بخلاف لو قلت جاء ا ل أ م ي ر والجيش وهما ي و ل ج ي ش أنا منصوب على المعيه ة طيب الحادي <تصفيق> المنصوبات إذن وماذا عرفنا أن عشر من هو معه. عشر و المفعول والتاني ماذا عشر وخبر كان واخواتها مثل محمد ا ل م س ا ف ر ي ن والثالث عشر هو اسم ان واخواتها مثل ان محمدا ا ل م س ا ف ر ي ن والرابع عشر هو ماذا التابع المنصوب محمدا العاقلة رأيت محمدا وسعيدا أكرمت محمدا نفسه عرفت سعيدا أخاك ولم رأيت رأيت أكرمت عرفت المرفوعات يدكو نفسه هذه الثلاثة ولهذا قال و َ أ َ م ا خبر َ كان ََ و َ أ َ خ َ و َ ا ت ِ ه َ ا واسم َُْ إ ِ ن َّ و َ أ َ خ َ و َ ا ت ِ ه َ ا فقد َْ تقدم ََََّ د ِ ك ُ ر ه ُ م َ ا في ِ ا ل ْ م َْ ف ُ و ع ا ت ِ وكذلك ََََِ التوابع ََّ فقد ََْ تقدمته ََََّ ذلك ِ وبقي َََِ الخامس َُِْ عشر َََ ومفعول ََُْ ب َ م ه و َ أ َ خ َ و َ ا ت ِ ه َ ا لِلْمَذْكُ وختم, وختم الشيخ مقدمته ر ح م ة الله عليه بباب مخفوضات الاسماء, بباب مخفوضات الأسماء. فقال المخفوضات ث ل ا ث ة أ ق س ا م مخفوض بالحرف والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو ربه بمد وبمد, وبمد ومنذ و أ م ا ما يخفض ب ا ل إ ض ا ف ة فنحو قولك غلام ز ي د وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي يقدر بمن نحو توب خز وباب وخاتم رحم فالذي وباب الله يقدر يقدر يقدر سيجن حديد يقول توب نحو إذن خز ا ل أ س م ا ء ا ل م خ ف و ض ة على ث ل ا ث ة أ ق س ا م قسم يكون مخفوضا بحروف خ ف ض يعني بحروف ج ر وقسم يكون مخفوضا ب ا ل إ ض ا ف ة بالاضافه يعني إ ض ا ف ة الاسم ا ل أ و ل إ ل ى ا ل ث ا ن ي وقسم يكون تابعا تابعا لاسم ل المخفوض قبله أ م ث ل ة نقول مثلا من المسجد الحرام من المسجد الحرامي. الى م الحرام س ج د ل إ المسجد الاقصى أ ق ص ى إلى ل ل م س ج د ا أ يعني وفيه عنه على والبعب كالشاعر العلم من من إنك إن هذه إله هذا وكذلك حرجة محمد حرف القسم لمجتهد والكف خالد ألا الكتاب والله بالله لنافع تالله إ ن ا ل ك س ر يخيب ا ل آ م ا ل و رب وليل كموج البحر له. اي خسدوا له أ ي ورب ليل ورب ليل هذه تسمى و رب اي ورب ليل مذ مذ ايام و أ ن ا مسافر منذ منذ سنوات و أ ن ت تجتهد هذا هو القسم الذي يكون مخفوضا به أو مشهورا أو به بحرف الاسماء التي تكون م ش ر و ب ا ل إ ض ا ف ة على قسمه قسم يقدر بحرف ا لام ل وقسم يقدر بحرف م تقول هذا غلام زيد أ ي غلام لزيد هذا كتاب خالد أ ي كتاب لخالد هذا قلم سعيد أ ي قلم لسعيد ونقول كذلك هذا ت و ب خز أ ي ت و ب من خز ع ن د باب ساج أ ي باب من ساج والساج نوع من الخشب اشتريت ل س ا ج نوع من خ ب ا ش خاتم حديد اي خاتما من حديد إ ذ ن هذا القسم الثاني الذي يكون مخفوضا بالإضافة أما القسم الثالث الذي يكون مخفوضا ً بالتبعيه ة بالتبعية ت ي سبق في المنفوعات لكن ي ذ ك ر به م ر ة أ خ ر ى فنقول سلمت على محمد الشاعر نظرت أه؟ سلمت على محمد نظرت الى ش ا ع ر نظرت إ ل رشيد وخالد أه؟ تعلم ت ع ل من م العلم نفسه من العالم نفسه أ ع ج ب ت بسعيد عمك إ ذ ن هذه هي ا ل ت و ا ب ع التي سبق ذكرها سبق ذكرها نعم、شيء. إذن بهذا نكون بفضل الله تعالى ختمنا هذه لله الذي بنعمته تتم المقدمة والحمد ونسأل الذي الصالحات الله جل وعلا هذه لله جل أ ن ينفعن بها و أ ن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا و أ ن يتقبل منا ومنكم جزاكم الله خيرا على صبركم وعلى متابعتكم وعلى تحملكم وتقبل الله وتقبل الله منا ومنكم ونسأله وإياكم يذبون ولغة أن يجعلنا وإياكم ممن عن القرآن ولغة السنة جل علاه لغة في ونسال أ يجعل هذه الحصص في هذه الغرفة المباركة في ميزان الحصص الغرفة المضاركة هذه هذه ح ن ت ن ن ا جميعا و س أ ه جل في علاه أ ن ي ز ق ن ا ا ل ج ن ة و إ ي ا ك م بهذه ا ل م ق د م ة ا ل م ب ا ر ك ة التي عشنا م ع ه ا هذه اللحظات الطيبة تسجيلها الله وعلا بها المسلمين حلقة نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها كل في ينفع وطم أن و أ ن يجعل في ميزان ح س ن ة جميعا و أ ن يتقبل منا ومنكم إ ن أ ص ب ن ا فمن الله جل وعلا وان ن أ ف اخطانا أ ن و أ ي ت ج و دنوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن ومنكم وأن و ز عن منه يتقبل يصلح ي فمن ق ن وأن ا لطاعته ع ت ي س ل ا في مرضاته و أ ن ي س ت ع م ل ن ا في خدمة دينه جل في دينه خدمة علاه جل م ا ر ك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم وتقبل الله منا ومنكم و إ ن شاء الله تعالى في انتظار متن آ خ ر ونحن ننتظر مقترحاتكم بإذن الصواب يحب أن نتدارس متنا آخر في علم آخر من العلوم الشرعية. سائلين الله جل وعلا أن يلهمنا الصواب وأن الله تعالى العلوم الشرعية الله وعلا يوفقنا لما علم جل آخر آخر ويرضاه في وعلى كل حال إ ن كنتم ترغبون في اختبار ف إ ن شاء الله ما عندنا مشكل ان نضع اختبارا ً وان كان ل ل أ س ف الشديد التجاوب في ا خ ت ب ا ر ا ت يكون ضعيف جدا ً كسبقة كل حال إن كنتم هم هم المهم من أجاب فلو ذلك المسألة جربنا أجاب ترغبون الاختبار وأن إن من إن فإن كنتم حال ما المهم شاء الله وتعالى هذه يهم فعلى فلو في الاختبار ف ما عندنا مانع إ ن شاء الله تعالى أ ن نختبركم فيها ك ت ا ب ة إ ن شاء الله جل في علاه <تصفيق> ن س أ ل الله تعالى أ ن يوفقنا واياكم والحمد هو ونضعه الدرس لكلها المنتدى هذا الدرس الذي المنتدى إن شاء الله تعالى <تصفيق> نعطي للأخت اسماء لله ليس سنرفعه في فقط في نعطيه إن المنتدى إن للأخت لتضعه شاء、الله. ど <c oughs> うぞ。